لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الميك وله الحمد وهو على كل شيء قد لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده